أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأم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 في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت و السماء وانشقت السماء فهي يومئذ وهي، والملك على أرجائها، والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, يومئذ, تعرضون يومئذ, تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما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 قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا, كلوا واشربوا هنيئا بما, أسلفتم. بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله وأما من كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون, سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 أَحَدٌ عِنْدَهُ حَاجِزُ الْيَأْسِ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعَلَّمْنَا أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لحسرة على الكافرين